book 2 53 53 53 opravky al mahallat al Sportnimi športnimi potrebščinami. Nabhathu ran mahali Mahal in riadija. Nabhathu ran mahali adavat riadija. malhama, Mahal žizara. Nabhathu an malhama. Iščemo lekarno. نبحث عن صيدلية نبحث عن صيدلية رادي بينامريتش كوبيلي نوجوميتنو نريد أن نشتري كرة قدم نريد ان كرة قدم رادي بينامريتش كوبيلي نريد ان Marta salami, Norid en nešteri, marta salami, Radi bi namreč kupili zdravila. Noridu en nešterija edvija, Norid en nešteri edvija. Iščemo trgovino s športnimi potrebščinami. دبيكوبي نجنا جووجة نبحث عن محل أدوات الرياضية لنشتري كرة قدم نبحث عن محل أدوات الرياضية لنشتري كرة قدم يتم ممسية دبيكوبيلي سلام نبحث عن ملحمة لنشتري مرتد سلام. نبحث عن ملحمة لنشتري مرتدلة سلامي ايش تشما لكارنو ده نبحث عن صيدلية لنشتري ادوية نبحث عن صيدلية لنشتري أدوية ايش زم ابحث عن محل مجوهرات ابحث عن محل مجوهرات يشتم عن استوديو تصوير ابحث عن استوديو تصوير, عن, تصوير. عن محل حلويات ابحث عن محل حلويات. اوتشيم نامريتش كوبيتي پرستن. تحديدا ان اشتري خاتم. اريد تحديدا ان اشتري خاتم. اوتشيم تحديدا ان, تحديداً أن فيلم. Urrid tehdiiden an ešteri film. Hočem namreč kupiti torto. Uridu tehdidan en ešterja torta. Urid tehdiiden en ešteri torta. Iščem zlatarja, da bi kupil prstan. ابحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم ابحث عن محل مجوهرات لأشتري خاتم ايش فيلم ابحث عن استوديو تصوير لأشتري فيلم ابحث عن استوديو تصوير Film Iščem slaščičarno, da bi kupil torta Abhathu an mahali halowijati li torta Abhathu Mahal mahali halowijati li torta